الحمد لله، الحمد لله خلق الخلق فقدَّرَه، وللسَّبِيل يسَّرَه، وهداه فما أهمله أحمدُه وأشكُرُه، وأشهدُ أن لا إله إلا الله فاز من أطاعَه ووقَّرَه، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى الآل والإخوان والأصحاب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يستمد المسلم سعادته في هذه الحياة من أمرين اثنين حسن الصلاه بالله سبحانه وتعالى حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى وحسن الصلة بعباد الله المؤمنين الذين عقد الله بينهم رباط الأخوة وهذه الرابطة هي الركيزة الأساس بعد الإيمان بالله تعالى الذي هو أساسها حيث أمر سبحانه وتعالى بالاجتماع على أساس الإيمان فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَاَتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم امتن علينا بهذه النعمه الكبرى فقال واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فلا أخوة بلا إيمان إنما المؤمنون إخوة ولا, إخ ولا أخوة بلا توبة وعمل صالح فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ولا صداقة ولا خلة ولا زمالة بلا تقوى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإذا انعدمت الصلة الروحية الإيمانية التقت الأجساد على المصالح الذاتية والمنافع الشخصية هذه الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي قوام المجتمع وكانت الدعامة الثانية بعد بناء المسجد في تأسيس دولة الإسلام في المدينة بعيد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد كانت قصة المؤاخاه بين المهاجرين والإنصار قصة من عالم الحقيقة ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الأحلام وهي قصة وقعت على أديم الأرض ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان في المقابل فان تفكك هذه الرابطه هو سبب الفشل والضياع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والواقع الاسلامي الحاضر المرير شاهد على ذلك فإلى الله المشتكى عباد الله لما كانت تلك المكانة للأخوة حرص الإسلام على توثيقها وبيان فضائلها ومقاصدها وثمراتها ووسائل تعميقها واعتبرها وسيلة لكثير من المقاصد الشرعية إن فضائل الأخوة تتجلَّى بأن الأخوة أوثقُ عرى الإيمان وتحقيقها عبادةٌ من أعظم العبادات للرحمن بل هي من كمال الإيمان قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وبالأخوة تتذوق حلاوة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المر. لا يُحِبُّه إلا لله عز وجل والموالات على أساس الإيمان منهجٌ, منهج لأولياء الله فهم لا يُوادُّون من حادَّ الله أياً كان بالأخوة تُستجلبُ محبَّة الله تعالى كما في الحديث القدسي وجبَت محبَّتي للمتحابين فيَّا وللمتجالسين فيَّا وللمتزاورين فيَّا وللمتباذلين فيَّا والأخوة في الله سبيلٌ إلى ظل عرش الرحمن تعالى يوم لا ظل إلا ظلُّه حيث إنه من السبعة الذين تحت ظل العرش رجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه والأخوة سببٌ لعلو المكان في الآخرة ودخول الجنة فالمتحابون في الله على منابر على منابر من نور يغبطهم من يغبطهم الانبياء والشهداء لمكانتهم عند الله والأخوة عماد التعاون على البر والتقوى وهو امر لا يتصور حصوله من الفرد عباد الله الاخوه في الاله سبب لتحصيل اجور لا تحصل الا بها تلك العبادات عبادات وحقوق الاخوه وادابها من ذلك المصافحه فهي من اسب من اسباب المغفره قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر الله لهما قبل ان يتفرقا كذلك عيادة المريض فمن عاد مريضا او زار له في الله ناداه مناد أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا فحري بخصلة هذه بعض فضائلها أن يحرص المسلم عليها وأن يوليها اهتمامه فإن الشيطان ينزغ بيننا وهو قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن في التحريش بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون لكل شيء غاية وهدف ومقصد والأخوة الإسلامية مقاصدها واضحة المعالم راسخة الأهداف فمقصودها الأول التعاون على البر والتقوى والتواصي بالصبر ورعاية لهذا المقصود النبيل فإنه ينبغي اختيار الأخ والصديق على هذا الأساس حتى يستفيد الأخ من أخيه فينكف بسببه عن المعاصي رعايه للصحبه وتنافسا في الخير ومقصود اخر هو الاستعانه على نوائب الدهر وحاجات الزمان وانما يحتاج الانسان اخوان العشره اخوان العشره لوقت العسره قال القاسم بن محمد قد جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر وانظر كيف سال موسى عليه السلام ربه ان يجعل معه اخاه هارون وزيرا ومقصد اعظم للاخوه يوم ان يكون المؤمنون جسدا واحدا فانه يستحيل لقوه بشرية كاينه ما كانت اختراقهم الا حين يدب الا حين يدب الداء من داخلهم ويوم يتحقق الجسد الواحد نرى النتائج الطيبه التي حققها الرعيل الاول حيث نشر الاسلام في ارجاء المعموره وانبثقت عنهم حضاره الاسلام وبالجمله فان اقل ما تستفيده من الاخ ان يحفظك في حضرتك ومغيبك وان تنفعك وان تنفعك محبته ودعاؤه في حياتك ومماتك واي دافعه عنك وأن يعرفك ويصلك بمن تستفيد منهم دنياً وأخرى قال الإمام الشافعي رحمه الله ضياع العالم ضياع العالم أن يكون بلا إخوان إن الإنقطاع عن إخوان المحبة والنصح عقوبة من أشد العقوبات والله فإنه لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية ولذا نُهيَ عن عم مجالسه المشركين والعيش بين ظهرانيهم ومحبتهم وولائهم حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وعلى ذلك عباد الله ينبغي اختيار الاخوه على اساس الدين لا الطين وعلى اساس اساس الهدى للهوى فتكون تلك الاخوه خالصه لوجه الله تعالى مجرده عن المقاصد المادية البحتة فبذلك تدوم ولا تنسى وهذه الاخوه لا بد ان تقترن بالايمان والتقوى حتى لا تنقلب عداوة على مر الزمن او يوم القيامة ولا بد ان نلتزم منهج الاسلام وتعاليمه من قيام بالنصح وتعاون على البر والتقوى وتكافل وتبادل وتضحية على ضرورات المعيشة وحاجاتها فمثل المؤمن للمؤمن كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخي المسلم الرجال أنواع وأصناف ودرجات ولكل منهم منزلة ومكانة فالواجب إنزال الناس منازلهم وأن تمنح من وقتك وجهدك لكل منهم ما يليق به ويتناسب مع مستوى ولذا كان من العسير إدارة العلاقات الاجتماعية لحاجتها إلى فهم النفسيات وحسن التعامل معها لا بد من رعاية حقوق الأخوة التي يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من قالها فقد استمسك بالعروة الوثقى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله آداب الأخوة كثيرة يجمعها أدب المعاشرة بحسن الخلق فإن الالفه ثمرة حُسن الخُلُق، والتفرُّق ثمرة سُوء الخُلُق قال الحسنُ رحمه الله اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله ومن آداب الأخوة اعطاء كل واحدٍ من الإخوان حقه على اختلاف منازلهم بحيث لا يُغِر صدور بعضهم على بعض الصفح عن العثارات واحتمال الأخطاء لأنها من طبيعة البشر ولست بمستبقٍ أخاً لا تلمه على شعثٍ أي الرجال المهذَّبُوا بشاشة الوجه ولطافة اللسان وسعة القلب وسلامة الصدر إحسان الظن بهم وحمل كلامهم على أحسن الوجوه وقبول أعذارهم ومعرفة نفسياتهم ملزمة الأخوة وعدم قطعها أو الملل منها إلا بعد بلوغ العذر ولا بد من التواضع وحفظ المودة القديمة وحفظ الأسرار موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحذوره فذلك سبب عظيم لبقاء الصحبة وتأكدها وضد ذلك سبب للخلاف والفرقة من آدابها إخبار الأخ لأخيه أنه يحبه ففي الحديث إذا أحبَّ الرجلُ أخاه فليُخبره أنه يُحِبُّه ومنها المشاورة وقبول الرأي الصائب والإيثار والدفاع عن أعراض الإخوة والذبِّ عنهم والانتصار لهم والحرص على خدمتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم والوفاء لهم بعد مماتهم والتودُّد إليهم بصنائع المعروف وزيارتهم ومواساتهم بالمال وإكرامهم وإكرام أهليهم بسد خلتهم من الآداب حسن الاستماع والهدية والدعاء بظهر الغيب والإنبساط باعتدال والصبر واحتمال الأذى عباد الله إن الأخوة محبة وصفاء ومعونة واحتفاء فيها إعانة على النوائب وتسلية عند المصائب أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعٍ إلى الهيجا بدون سلاح عباد الله في هذا الزمان قلَّ الإخوان بصدق وعلى الصحبة الصادقة العفاء إلا ما ندر وذلك راجعٌ إلى التعلُّق بالدنيا تعلُّقًا ألهانا عن رعاية كثيرٍ من الأداب وأصبح الكثير منا منشغلاً بهموم نفسه فقط فعشنا أنانية حجبت عنا جمال الأخوة وصفاءها ورونقها وحلاوتها فاستكثروا عباد الله من الإخوان فإنهم عدة في الرخاء معونة في البلوى إن احتجتهم نفعوك وإن استغنيت عنهم لم يضروك ولكن عليك بأخوة الدين فهي التي لا تُفقد فمن آخاك على شيء تركك عند فقده اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وقدوتنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والعمل لعنهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فأحينا اعزه على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وأنلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذ من خذل الدين اللهم اخذ من خذل الدين اللهم اخذ من خذل الدين اللهم, اللهم, اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا وولاة امور المسلمين اجمعين لما تُحبُّه وترضَاه اللهم اقذف العزَّةَ في قلوبِهم اللهم اقذف العزَّةَ في قلوبِهم يا رب العالمين يا حيُّ يا قيُّوم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشَدًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصُر المُجاهِدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصُرهم نصرًا مُؤِزَّرًا اللهم مكِّن لهم اللهم مكِّن لهم من رِقاب أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصُرهم في الشَّام اللهم انصُرهم في الشَّام اللهم انصُرهم في الشام، وانصُرهم في اليمن، وانصُرهم في الأفغان، وانصُرهم في كل مكانٍ يا رب العالمين يا حيُّ يا قيُّوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمُتَّقين إمامًا ربنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار اللهم صلِّ على محمد صلاةً دائمةً إلى يوم القيامة، وصلِّ على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وصل على محمدٍ وآل محمدٍ ما دام الليل والنهار وعلى الأصحاب أصحابه من المهاجرين والأنصار وعلى الأتباع ومن نهج الطريق واقتفى الآثار وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله